الحمد لله، الحمد لله مثيب الطائعين بجزيل الثواب ومجيب السائلين، فهو أكرم من أجاب، يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب، أحمده سبحانه على نعم لا نحصيها، وهو الكريم الوهاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة أرجو بها النجاة يوم الحساب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أشرف رسول أنزل عليه أفضل كتاب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله خير آل وأصحابه أكرم أصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم المآب أما بعد فوصيكوا أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله ولتكون الآذان لما جاء من عند ربها وعيه والنفوس لحقوقه راعية والأقدام في رضاه ساعية والسعاد اليوم تعرضون فيه لا تخاف منكم خافية اغتنم نفاس الأوقات وتفكروا في العبر والمثلات. فَلَقَدْ أَخْبَرَتْكُمْ بِمَا أَخَذَتْ مِنَ الْدِيَارِ، وَمَا أَعْفَتْ مِنَ الْآثَارِ شاهدتمُ المنايا، وقوارعَ الأحداثِ والرزايا فطيبوا نفسًا بمُعاملةِ الله، فأنتمُ الرابِحون وتوبوا إلى الله جميعًا، أيها المؤمنون لعلكم تُفلِحون أيها المسلمون العمرُ أنفاسٌ معدودة، وأوقاتٌ محدودة وضيع الوقت إضاعة للعمر وإهدار الأوقات إهلاك للنفوس وهذا الضيع والإهدار ينعكس على الإنسان أمراضا في النفس وضاجرا في الحياة وسوءا في الأخلاق والسلوك واضطرابا في العلاقات وضعفا في التحصيل وضياعا للمسؤوليات ومن أجل هذا فإن من توفيق الله لعبده أن يفتح له أبواب الخير، ويسير له سبل البر، ويبارك له في عمره، فيستعمله في طاعة الله، ويوفقه لعمل الصالحات. ومن الخذلان أن, أن يضيع على المرء عمره، فيسلك مسالك الإثم، ويسير في دروب الشر، ويالهث وراء المتع، يضيع الأيام بما لا ينفع. مع شرح الإخوة. ومما ومنما به أهل هذا العصر ما عرف بالإعلام الجديد من شبكات المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي وغرف المحادثات والمدونات والحسابات الشخصية والمنتديات والمواقع. أما الإعلام التقليدي فقد وصفوه بالإعلام الساكن لأنه من طرف واحد لا يشترك فيه المتلقي بحديث ولا حوار. ولا إبداء رأي، ولا تسجيل موقف أما الإعلام الجديد بكل تقنياته وأدواته فهو إعلامٌ حي يشترك فيه المرسل والمستقبل في الحديث والرأي والحوار مع معاشر المسلمين الإعلام الجديد له آثاره الكبيرة وتأثيراته البالغة على سلوك الناس وعاداتهم وإحداث أنواعٍ من التغيير الاجتماعي إيجابا وسلبا ونفعا وضراء إعلام خطير تجاوز الحدود الجغرافية وتواصل الناس فيه وتواصل الناس فيه من جميع أصقاع الدنيا أقطار وقارات ربط بين أجزاء العالم وغير معالمه تقاربت معه المسافات الزمنية والمكانية لقد أصبح دوره متعظما في حياة الأفراد والأسر. والمجتمعات والشعوب محدثا طفرات واسعة في عالم اتصال في عالم اتصال والتواصل يتواصلون مع أقرانهم وغير أقرانهم ومعارفهم وغير معارفهم داخليا وخارجيا يتبادلون الأسرار والمعلومات والثقافات وممارسة ما لا ينحصر من النشاطات والفعاليات. مع من يعرفون ومن لا يعرفون مع أسرة المسلمين، وإنما التواصي بالحق والتناصح في الخير النظرة في هذا كله في استجلاب الإيجابيات والإفادة منها والاستزادة من منافعها وحفظ الوقت والعمر للتوظيف النافع والنظر في السلبيات لاجتنابها والتحذير منها حفظ للنفس ونصحة للأمة وقياما بالمسؤولية أيها الأخوة. ومن إيجابيات هذه الوسائل ومن إيجابيات هذه الوسائل ومنافعها وفوائدها إقامة العلاقات الطيبة بين الأفراد والمجموعات من الأقارب والاصدقاء، وأصحاب المهن والحرف والتخصصات وتبادل المعلومات النافعة في كلمات وملفات ورسائل وإيجاد مجتمع متواد متعاطف، متواصل في خير. مع ما يحصل من توفير الوقت والجهد والمال وسرعة التواصل والإنجاز، بل هو وسيلة فعالة في التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والتوجيه والإرشاد والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان بطرق مبتكرة ونتائج مبهرة في تواصل عن بعد وعن قرب تتهيأ الفرص تتهيأ الفرص للإبداع. وتتاح للإنجاز في الأفكار والأراء والمشاريع مما ينفع الأفراد والجماعات. لقد فتح الإعلام الجديد آفاق جديدة واسعة ليعبر بها المرء عن ذاته وشخصيته والتفاعل مع ما حوله من قضايا وأحداث بطرق مختلفة وأساليب متجددة قد لا يدركها أو يستوعبها جيل الآباء والكبار. هذه الوسائل ربة البعيد. وماهدت الطرق وماهدت الطرق أمام المبدعين وسهلت نقل المعلومات وبناء الأفكار وتطوير المهارات وصقل الملكات وإشباع الحاجات وإثبات الذات وزرع الثقة في النفوس. في هذه الوسائل والأدوات تيسير للمعلومات وتوفيرها ومتعتها ينتقل فيها المتلقي من المتابعة إلى المشاركة الفعلة في كل المواد والأدوات. كل ذلك يتم. إذا كان هذا التعامل بوعي ونضج وحسن تدبير، نعم حفظكم الله. فمن هو هذا المستخدم الموفق الذي يصل به رحمة ويعلّم جاهلاً، وينشر معروفاً، وينكر مكراً، ويدعو إلى سنة، وينشر فوائد، بل إنها وسيلة لكل مسؤول ليفيد منها في معرفة جوانب القصور، في مسؤوليته وإدارته، والتواصل مع ذوي العلاقة من الموظفين، من موظفين. ومراجعين ومحتاجين لمزيد من المراجعة والتطوير واتخاذ الإجراءات الملائمة والقرارات الصائبة على أن ما في هذه المواقع والمدونات والشبكات من معلومات ومحتويات تبقى بحاجة إلى مزيد من التوثيق وتثبُت. فالعلم الصحيح والمعلومات الصادقة تُخذ من أهلها بعد دراسة وأنات وحزم وعالجَه. أيها الإخوة الأحبة، أما سلبيات هذه أدوات فهي مع الأسف كثيرة وكبيرة من الأفكار الهدامة والجرأة المهلكة والجرأة المهلكة على الأصول والثوابت وضعف الرقابة والخلو من الضوابط والمعايير في الكلام والكتابة والصورة، مع ما تحتويه من مواد محرمة فاضحة تستهدف جميع الطبقات والفئات، مما يورث الانحلال الأخلاقي. وفساد الفطر، ونزع الحياء، وقتل الغيرة ناهيكم بضياع الأوقات، واستنزاف الجهود، والانعزال عن الأسرة والمجتمع كما قد يسبب جفافا في التعامل، وجفاءً في التواصل، وخذلا في الترابط الأسري والعلاقات الاجتماعية ثم ناهيكم بما قد يُبتلى به المتصفح من الوقوع في الفتن والمعاصي والانزلاق مع خطوات الشيطان، وما يتبع مع خطوات الشيطان، وما يتبع خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر مع ما يحصل من ترويج الإشاعات وإشاعات الفحشاء والدعوة إلى المنكر واتهام الأبرياء والتدخل فيما لا يعني من أحوال الناس وخصوصياتهم وتتبع عورات الناس، ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عوراته حتى يفضحه في بيته. ولاسيما حينما تستخدم الأسماء الوهمية والحروف الرمزية ليكون من وراءها القذف والتشهير وقول السوء والخوض في الأعراض وافتتاح الخصومات مع المشاهير وغير المشاهير في ميادين العلم والسياسة والاقتصاد والإدارة والفكر وغيرها بقصد الفساد ونزع الهيبة. من الإفرا من الأفراد والمسؤولين والتزوير في البرامج والصور وتوظيف الكلام والمواد بما يضر ويورث البلبلة والتشويش فلا حقوق مصانة ولا شخصيات محترمة ولا حرمة للمجتمع ثم ما يقود له ذلك من المشاحنات والتعصب والتحزب مما يورث الكراهية في النفوس والغيرة في الصدور ويرسخ الطائفية والحزبية والعنصرية والمثابية مما يضعف. الهوية والانتماء للجماعة حتى عبر بعضهم عن عالم التقنيات هذا بأنه عالم افتراضي أي لا انتماء له ولا هوية مع عشر المسلمين وإذا كان الأمر كذلك وكانت هذه هي المنافع والمضار فعلى المستخدم أن يتقي الله عز وجل وينستحضر أنيت الصالحة المصلحة ويستشعر مراقبة الله عز وجل في سمعه وبصره ولسانه وجنانه وليستخدم ذلك كله في الخير والصلاح والإصلاح والتقرب إلى الله وجمع الكلمة وزرع المحبة وحسن التعامل وحسن الظن ونسي الصحيح من القول والصالح من العمل والتثبُت فيما يقول وينشر وليتجنب الحرام من الغيبة وفحص القول والبذاء البهدى عن الدخول في النيات والمقاصد والخصوصيات وبذل النصح والتوجيه والإرشاد المبني على العلم والإيمان والإخلاص وفي كلمة جامعة عليه أن يعرف المنافع ويستزيد منها وينشرها ويعرف المضار فيجتنبها ويحذرها ويحذر منها بل قد يكون بل قد يكون في مقدور المتعامل الحصيف المحسن المؤمن الصالح. أن يبتكر لنفسه وسيلة إعلامية مقرؤة أمرية أو, أو مسموعة عبر حسابه أو موقعه أو مدونته يتواصل بها في حضور إيماني علمي ثقافي اجتماعي نافع ينشر المادة وال ينشر والوئام بحب الخير للجميع على أن من المعلوم على أن من المعلوم لدى أهل العلم والعقل والإيمان أنه ليس كل ما يعلم يكتب. ولا كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يرى يصور، ولا كل ما يصور ينشر، لا ديناً، ولا سياسةً، ولا حكمة، ومريد الخير لا تعجزه الطرق النافعة والوسائل المفيدة لنفع نفسه وإفادة غيره، والموافق ومن وفقه الله والسعيد من حفظه الله، والله المستعان، وعليه التكال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقفُؤ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا نفعَن الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيَّة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمد من خافَه واتقَاه والشكر له على ما آفَاضَ من نِعَامٍ وأولَاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الدخرها يوماً ألقى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أخشى عبدٍ وأتقى صلى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلمت السّيّم كثيرة مزيدًا لا حدّ لمنتهى أما بعد أيها المسلمون ومن أعظم سلبيات هذه الوسائل والأدوات وعذاريها المجاهرة بالذنوب والمعاصي والفحش والبذاء حتى ولو لم يظهر, ولو لم يظهر اسم مستخدم أو تعرف شخصيته أو تعرف شخصيته فهو مجاهر مشيع لفاحشة وناشر للمعاصي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وقد تكون المجاهرة بالإثم أعظمًا من فعله ذلكم لأن مقصود المنع من المجاهرة تعظيم الذنب وعادم الاستخفاف به أو التهانو فيه أو التهاون فيه لما في المجاهرة من دعوة الناس إلى الفجور وتسهيل الإثم وتكيري سواد أصحاب المعصي وتقوية أهل المنكرات وفي الحديث متفق على صحته كل أمة معافى إلى مجاهرين وإن, وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عاملت باريحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكسف ستر الله عليه وهل تأملتم رحمكم الله هل تأملتم معنى رفع العافية عن المجاهر نسأل الله العافية إن رفعها كما قاله العلم يشمل الدنيا والآخرة وإن من رفع العافية عن المجاهر أن يفضحه الله في الدنيا وبخاصة إذا كان ينشر باسم مسعار أو رموز مبهمة فيفضحه الله بزلة منه أو ببعض ما يعرفه أو يشاركه منكراته ومن رفع العافية أن يطبع الله على قلبه فيألف, فيألف المعاصي فتصير له عادةً وديدنا لا يبالي بحرمات الله ومحارمه ومن رفع العافية في الآخرة ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وسitraه فيقول أتعرف أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنبه ورأى نفسه وأنه هلك قال الله سترته عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم فيعطاك كتاب حسناته ويخشى بدل الله يخشى أن هذا المجاهر يفوته هذا السitra والعرف في الآخرة يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ستر الله مستلزم مستلزم لستر المؤمن على نفسه فمن قصد إظهار المعصية والمجهرة بها أغضب ربه فلم يستره ومن قصد الستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه ويقول الحفظ ابن القيم رحمه الله المستخف بما يرتكبه أقل إثمًا من المجاهر المستعين والكاتب له أقل إثمًا من المخبر المحدث للناس فهو بعيد من عافية الله وعفوه ألا فاتق الله رحمكم الله ألا فاتق الله رحمكم الله واليتق الله المتعاملون مع هذه الوسائل والأدوات أفرادا ومجموعات ومدونات ومواقع وحسابات واليتواصل بالحق واليتواصل بالصبر واليتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الاثم والعدوان وحسنًا لو أنشأ مجموعات فاعلة هادفة للترشيد والتوحيد في حسن استخدام هذه أدوات والتقنيات وتأصيل القيم وحسن استثمار فوائدها الدينية والألميّة. والاستماعية والتحذير من مضاريها وسلبيتها وفق الله الجميع لما يحبه الله وسدد ووفق إنه سميع مجيب هذا وصل وسلم صل وسلم على رحمة المهدا والنعمة المستذاه نبيكم محمد رسول الله فيومكم هذا هو سيد الأيام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأناام فلصلاة عليه في هذا اليوم مزيدة ليست لغيره وكل خير نالت له هذه الأمة في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده عليه صلواته والسلام فجمع الله ليمتي به خير الدنيا والآخرة كيف وقد أمركم الله بذلك فقال عز قال فقال عز قائل عليمة وهو الصادق في قوله قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وصلي اللهم على آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وثمان وعلي وعن الصحابة يجمعين والتابعين ومن تبع عهم بإحسان إلى يوم الدين وعندما معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهذه اللاشرك والمشركين وأخذ الطاعة والملاحدة وسائر عدالمة والدين اللهم آمن في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح همتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع لضاك يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك واعزه بطاعتك وأعلبه كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين ومدفئ عموره على طاعتك ووفقه ونائبيه وإخوانه وعوانه لما تحبوا ترضى وخذ بين نواصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيه بيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعله رحمه لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى والسنة يا رب العالمين اللهم واصل أحوال المسلمين في كل مكان اللهم وحقي نماءهم واجمع الحق والهدى وسنة كلمتهم مولع عليهم خيارهم وقت فيه مشرارهم مبسوط الأمن والعدل والرخاء في ديارهم وعائلهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أرادنا وأراد ديننا وديارنا وأمننا وقومتنا بولات أمرنا وعلماءنا ورد الفضل والصلاح وإحسابنا ورجال أمنا وقواتنا ووحدتنا، واجتماع كلمتنا بسوء اللهم ما نفسه اللهم ما فعشقله موجع الكيد في نحره موجع التدبيره وتدميرا عليه يا رب يا رب العالمين اللهم يا ولي المؤمنين اللهم يا ولي المؤمنين ويا ناصر المستضعفين ويا غياث المستويفين يا عظيم الرجاء ويا مُجِّنَ الْضُعَفَاء اللهم إنا لنا إخوان المستضعفين مظلومين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي يافع الوسطى قد مسهموا الضر وحل بهم الكرب واشتد عليهم الأمر تعرضوا للظلم والضيعان والتشريد والحصار وسفك دماءهم وقتل أبريائهم ورميت نسائهم ويتيمات فالهم وهدمت مساكنهم ومرافقهم اللهم يا نصر المستضعفين ويا مُنْجِيَ المُوَمِّنِين انتصر لهم وتولى أمرهم، واكشف كربهم وارفع ضرهم وعجل فراجهم والفين قلوبهم واجمع كلمتهم اللهم مدهم بمددك وايدهم بجنودك وانصرهم بنصرك اللهم انا نسالك لهم نصرا مؤزرا وفرجا ورحمه وثباتا اللهم وسد رأيهم وصوب رميهم وقوي عزيمهم اللهم عليك بطوائف الظالمين اللهم عليك بطوائف الظالمين ومن ومن شايعهم ومن أعانهم اللهم فرّخ جمعهم وشد شملهم، لهم ومزقهم كلهم مزق واجعل تدميرهم في وجعل تدميرهم في تدبيرهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين اللهم عليك بليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا عزوك اللهم وازل منهم بأسك الذي لا يرد على المجرمين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 أنت الغني ونحن الفقراء أنزل عنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وايثا مغيثا غدقا صحا مجللا غيثا تغيث به العباد وتحيي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع فلا تمنع عنا بدون بنوبنا فضلك وليس بنا غنى عن سقياك الله على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتة للقوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم لنا وترحمنا لا نكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإهتائي للقرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يثوركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون